يا يا يا يا باتت لنا ساهرا ஜி நன் ஜனூ يا, يا, يا رحيقا من زهور معطره لن اوفيك شكرك فايكي فالله يجزيكي جنان الاخره وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام منذ للتور وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلم فيشع النور بعيني آه بعيني وأنطق ظلمي السلام عليكم اتمنى عجبكم الفيديو شاهدوا فيديوهاتي السابقه واشتركوا في القناتين عشان ما تفوتكم اعمالي القادمه ويسعدني تواصلكم في وسائل التواصل الاجتماعي ما يمنع تسوون لايك وشير اذا تحبون